وَُطعمونَ ال الطَّعامَ عَ حَبِّهِ مِسكينَ وَيتيِ مَوْ وَأَسِيرام إن م نُطعمُكُمْ لجههِ اللههِ لا نُريد مِنْكُم جَز أَوْ وَل شُكر إ نَخَافُ مِ الربِّنَا يَوْمًا عَب سَ قَمْبَرير فَوقاهمُ الللههُ شَرَّدَ لِلكَ اليَْومِ وَلَقهُم نَبرَةَهُ وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا على الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا وإذا رأيت فم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرقوا وحلوا أساور, وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء أولا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 وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ